تسمحيني بالرأس دي أوي؟ تعرفي قليل أوي لما الواحد يبص في عنين واحدة ويحس كأنه عود كبريد اتحك في شطاة طولع كلامك غريب أوي يا جيمس أول مرة أسمعه والله وأنا كمان أول مرة أقوله مش عارف إيه اللي حصل لي من ساعت ما دوست على رجلك مش عارف من ساعتها أنا ملبوخ ملوح، مربوق ليه ده كله؟ الحكاية بسيطة وأنا سمحتك خلاص أنت سمحتيني على عيني وعلى رأسي بس أنا مش مسامح نفسي الرجل الجميلة دي اللي عملة زي السبعة الشوكولاتة بالمندوم أدوس عليها برجل العملة زي رجل الفيل دي <تصفيق> <تصفيق> لا لا لا، إنت غريب، ما حصلتش مال. مش قادر ابص في عينيكي أكتر من كده ليه بقى؟ عناية بيعملوا فيك إيه؟ عينيكي فيهم مغناطيس بيشد اللي بيبص فيهم ما يقدرش يودي وش الناحية التانية أنا خايف اتعود أني أشوفهم بعد كده وملقهمش ايه طم شجرة الدر ملكه متوضع هتسمح للشعب الهيمان الغلبان أن يبص في عينيها نص ساعة كل يوم حلو قوي أنا مش طالب اكتر من كده <تصفيق> بس قوة تكوني بتخدعيني خدعك يعني ايه يعني متقلبيني متوزعيني بتقولي كلام حفلات وبرتيهات يطلع عليه النهار يسيح بالعكس أنا بتكلم جد أنا كمان مش عارفة ليه حسيت بدوخة لما دوست على رجلي أنا آسف والله أنا أستاهل الضرب لا لا لا مش قصدي حاجه وحش اصلها كتوخه لذيذه اه دوخه بتعمل اناناس هو انت ما حسيتش حسيتها بس كانت بتعمل البيض قصدي عجوة بالبيض بموت فيها يا حياتي ماما كانت بتعملها لي سندوتشات وانا رايحه المدرسه جيمس يا عيون جيمس ممكن أطلب منك طلب قبوري عيلة بوند كلها تحت امرك اقلع الماسك خليني أشوف عينيه لا كله لا كده ما أقدرش ليه؟ أتكشف قصدي أتكسف وقصدي قصدي يعني ممكن أتعرف وبعدين أصول الشخصية والحفلة ما تسمحش إيدي آه شفت بقى مين اللي بياخده عمين؟ أبداً أنا بعد ما نخرج من هنا مستعد أقلعلك القناع وأقلعلك الجاكت والأميس وأقلعلك بس بس بس بس بس إيه ده؟, إيه ده؟ مش للترجاج <تصفيق> Ladies and gentlemen ولان مع كلمة السيد هوش رشاش سفير زنجبار ومناسبة عيد بلوغ ملك زنجبار كرسي الحكم. ما أترجمة فورية باللغة العربية رشاش؟ السفير؟ اسمه رشاش؟ أيه، أنت ولا يا... بالأيه؟ لا، باشي. لا، طبعا، لا صديقي أهلا وسهلا بكل ديوف وأصدقاء زنجبار بشايا بشكلانا داشا، أهناها شاشا واش واشاشاشا؟ إنه اللي من أسعد حياة الزنجباريين لهو يوم بلوغ الملك على الكرسي ثم جلوسه عليه وعلى العرش الذي يحاول الملك أن يبلغه منذ إشرينات القرن الماضي يا ملك زنجبار من تسعين سنة بيحاول يبلغ العرش أيوه أنت تعرفش ولا إيه لا إزاي عارف طبعا شوفي انا مفيش حاجه عن زنجبار معرفهاش جاتلي اشاره من كل المستشفيات بتقول إن ما لهمش حالة باسم حسين دبوس طيب وقسم البوليس نفس الكلام طب وبعدين هيكون راح فين بس انتوا سالتوا جارو راح يشرب شاي عنده ما إحنا مش لاقيين عم غباشي الزفت ده كمان هو آخر واحد قبله هو بيسهل فين يا أخويا ممكن يكون راح شغل وخده معاه ده منصف غالبان في سفارة زنجبار اللي حيوديه الشغل بالليل كده؟ وماله. نسأل في السفارة جايز نلاقيه مش هنخسر حاجة دليل تحت أمرك يا فندم قديني تليفونات سفارة زنجبار زنجبار يا فندم؟ أيوة زنجبار ثانية واحدة يا فندم أحاول حضرتك بيوم لو سمحت ممكن أكلم غباشي؟ موجود عايزك. ايوه مين معايا انا حسن دبوس يا عم غباشي ما تعرفش اخويا حسين راح فين اه معلش انا مش سامع كويس يا ابني الله انت مش شفته النهارده وجيش يشرب معاك الشاي الصوت بغلوش ومش سامع اي حاجه الو الو انت هتصعبط يا غباشي ابني عيب لما تقول عليا كده وانا قد والدك ده انت عامم على لرجلي وانت صغير اسمعني دي بقى اللي سمعتها الو الو يا غباشي قفل السكه عاملة ايه دلوقتي بس دماغي تربست منك لله يا حسين منك لله بابا زعيي نايس بابا يا ما فيش زنجبار واشا واشه وتشيشالي إن التعاون بين مصر وزنجبار في أوج ازدهاره الآن وشي في التوشي حشيش استاكوش استاكوش والفضل يرجع لرجل الأعمال الكبير حسين دبوس الذي فتح باب تصدير الدبوس منه فيه لزنجبار على مسرائه سيناوش كلاولاوش هاسيش كلو زنجبار وشابوشا ورغم إلحاها حسين أن تشتري كل إنتاجه من الدبوس إلا أنه فضل أن يصدر لزنجبار نظراً لعلاقته الوتيدة بملك زنجبار هاسيش دبوس سيوشا لبوشا فليتفضل السيد حسين دبوس ليلقي كلمته دلوقتي حتظهر ينادل وحباً على حقيقتك بعدها محدش هيرحمك مني مستر حسين دبوس فلتتفدل وتلقي كلمه اعملي دلوقتي انه عليها قصدي علي هو دول جايبين الدور عليها كمان مش معقول جيمس بوند انت حسين دبوس آه آه آه ايوه لا لا قصدي قصدي طبعا معقول اديكي عرفت يا ستي انا مين كده ومالك مش على بعضك ليه ابدا انا اسال انا ما بحبش الكلام والخطب مش محضر حاجة يا راجل انت جن مصور بالك كده اتفضل مستر حسين دبوس شكلك بقى وحش وهم بيندهوا عليك والآن أكدم لكم الرجل أثناء والتصدير حسين دبوس وسوف نستمع إلى جانب من قصة كفاهي العزيمة والعميقة والفخيمه وبعد ذلك فليتفضل ويجيب لأسئلة الصحفيين المنتظرين على نارك أشكركم وأحييكم في الليلة الحلو دي كفاية بقى كفاية أرجوكم كفاية أنا, أنا في الحقيقة مش عارف أقول لكم إيه بعد استقبالكم التحفة ده يعني الحقيقة أنا منذ طفولة بحب الصناعة أما عن قصة كفاحي فبدأت بعين رازيل كذا كانت كانت دماغه طويلة وجسمه تخين ورجليه رفياعة كذا أيوة أيوة كان قاعد ورايا في الفصل وكان كل يوم يغزر معايا وينتهيقني جدا ويقعد يضربني في طهري فدل الحال ده سنين طويلة وأنا بتعذب مش عارف أتصرف معاها أيوة أيوة لحد ما هداني تفكيري إلى اني أجيب دبابيس ونبلة أيوة أي أحط الدبوس في الدبلة بيه في الفصعى على أفاق من يوميها بقى بطل يضايقني نهائيا ساعتها بس عرفت قيمة الدبوس وأهميته في حياتي الإنسان <تصفيق> <تصفيق> أه يا ما نفسي أشكشكك بالدبوس بتاعك يا حسين عامل فيها رمي ودمك خفيف لكن مهما كان دم بابا ما يروحش هدر ابدا عاشور انت يا عاشور تمام جنابه مستعد مستعد مستعد جدا بس يخلص الخطبه وبعدين هيلق نفسه في السامبوكس بوكس حسين كيف استطعت ان تغزو العالم بالدبوس المصري بصراحة بقى بسيط حواليا لقيت الصين بتصدر لمصر كل حاجة عربيات وملابس وموبيلية ولعب أطفال كل حاجة حتى فوانيس رمضان حتى سجدت الصلاة ركزت واكتهدت لحد ما تفوقت في صناعة الدبوس الدبوس ده مكون من سبيكة معادن خاص جدا لدرجة انه في الصين نفسها مش عارفين يوصلوا لسر الخلطة دي يا حسين بيه ساعتك مش شايف ان التفاق في الدبوس ده يعتبر ولا حاجة بالنسبة للبلاد الصناعية الكبرى انا مش فاهم انت فرحان بنفسك كده ليه لا لا ما اقولك ايه انا اعرفكم كويس ايوة انتوا اللي بتحاولوا دايما تدمروا كل نجاح انت اصلك مش فاهم اهمية الدبوس مش فاهم اهميته ولا معنى الدبوس ايوة الدبوس ده يا استاذ هو اللي بتعمل بيه بروفه البدله اللي انت لابسها مال هو اللي تدبس بيه الورق اللي في ايدك امال هو اللي بنفرقع بيه البالونه في عيد الميلاد تكلم ازاي وعلى الرغم شوف بقى من ان صدر الفرخه مربرب إلا إن الناس كلها بتموت في الدبوس يبقى الدبوس مهم ولا مش مهم مستر حسين سمعنا كتير عن مشروعك الجديد ممكن تدينا فكرة عنه أنا بحارب التدخل الغربي في مجتمعنا لاحزت في الفترة الأخيرة إن الشباب لابس بانطالونات ميدالدلة أي ساقط لتحت كده قلت النفسي ليه ليه بيعملوا كده عرفت إنهم اخترعوا بوكسرات الوان الشباب بقى بيحب يبينها بيتنظر بيها يبين البوكسر بتاعه انا من هنا ومن فوق هذا المنبر بقول لهم عيب ايوه عيب خبوا بوكسراتكم احترموا نفسكم وان شاء الله الموسم اللي جاي هنزل في السوق بنطلونات جينز متبسه في البوكسرات عشان تمسك فيها وتمنعها من الظهور في اي اسئله تانية؟ شكرا شكرا يلا يا اولاد بستك عليه